بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يحيي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم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 ولا نصيد أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه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 فَلِذَالِكَ فَدَعْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ قُلْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِهِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحجون في الله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 وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق لا إن الذين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 قَدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعذذين في الأرض وما لكم دون الله من ولي ولا نصير ومن اياته الجوار في البحر كالاعلام ان يشا يسكن الريح فيظلل رواكب على ظهره ان في ذلك لايات لكل صبار شكور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 وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل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 وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ الْإِلَاءَ مَرَدٌّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِتٍ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 فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من فإن أعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها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 وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بِإِذْنِهِ ما يشاء إِنَّهُ علي حكيم وكذلك أوحينا إِلَيْكَ روحا من أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الْإِيمَانِ